الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أُوحِيَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أُنذِرَ النَّاسَ وَأُبَشِّرَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَوْلَ الْكَافِرِينَ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 امين شفيع الا امين بعد اذني ذلك الله ربكم فعبدوه افلا لَيْهِ مَا رَجَعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّهُ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ مَنْ يُعِيدُ قَوْلَ الْجَزِي رَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَفَرُوا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَ لَكُم مَّنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَنْ خَلَقَ ٱلْقَمَرَ وَزَٰلَكَ إِلَٰهُ ٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي خَلْقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ